بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضرحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوترن به جمعا إن الإنسان لربه لكم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بأثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لطهير